بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاه وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا فأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة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 زوجٍ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد الحكمة أن اشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني أمين. وَإِذْ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه هملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاء لك على ان بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها ان تكن اثقال من خرده فتكن في صخره فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف قبيل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تطعن غدك للنات ولا تمشي في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم, عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادر في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قيل لهم استبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نستبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمتت بالعروة الوسطى وإلى الله عاطبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم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 والبحر يمده من بعده سبعة أبعو ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا بنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري دَائِمٌ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ العلي الكبير كلم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليويكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صباح شكور وإذا غشيهم موت فظلت دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجد والد عن ولده ولا مولود وجاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله إن هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ فِي قُلُوبِهِمْ